قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وفرق بين التكفير العام وتكفير شخص معين إذن هذه نقطة أيضا يعني مهمة جدا جدا نحن لما نقول من فعل كذا فهو كافر من أنكر كذا فهو كافر من اعتقد كذا فهو كافر من عمل كذا فهو كافر فهذا حكم عام حكم على جنس هؤلاء حكم عام حكم على جنس وأما الشخص المعين الذي يعمل ذلك العمل أو يعتقد ذلك المعتقد أو يقول ذلك القول فهل نكفره هكذا مطلقا ومباشرة الجواب لا لأن هناك فرقا بين الحكم العام والحكم الخاص هناك فرق بين الحكم العام والحكم الخاص ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وفرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين ولهذا مثلا المؤلف مثلا المؤلف يعتقد بأن تارك الصلاة الكافر ولكن هذا حكم عام هذا حكم عام ولهذا المؤلف مثلا لو رأى شخصا تاركا للصلاة هل يكفره مباشرة الجواب لا لأن الحكم العام يختلف عن الحكم ماذا الخاص فإذا قلنا تارك الصلاة كافر فهذا لا يعني أننا كل شخص نراه تاركا للصلاة نصدر عليه هذا الحكم لا هذا خطأ هذا خطأ إذن الفرق بين الحكم العام وبين الحكم الخاص طيب ما هو الدليل على هذا التفريق من الشرع ما هو الدليل الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لعن في الخمر عشرة لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة لعن عاصرها ومعتصرها وشربها الى اخره فشرب الخمر مثلا ملعون صح ولا لا من شرب الخمر هو ملعون بنص السنة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مع ذلك فقد ثبت بصحيح البخاري رحمه الله ان رجلا كان يؤتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر فيجلده النبي عليه الصلاة والسلام فأتي به ذات يوم أتي به ذات يوم فجعل الجالد يجلد فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم قال لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك لعنة الله عليك إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن في الخمر عشرة هذا لعن عام أم خاص هذا لعن عام إذن فنقول كعكم عام لعنة الله على من شرب الخمر ولكن لو رأينا شخصا بعين يشرب الخمر هل نلعنه مباشرة ها؟ انظروا إلى هذا الحديث هذا الصحاب لعن هذا الرجل وقال لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤت بك يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه لا تلعنه يعني هو سبحان الله من لعن شرب الخمر ولكن بالحكم العام ولكن لما جاء الحكم على فرد وعلى شخص بعينه قال لا تلعنه لماذا؟ قال فإنه يحب الله ورسوله يعني قام فيه مانع من موانع اللعن قال قام فيه مانع من موانع ماذا؟ لعن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن هذا المعين إذن هذا يدل يعني دلالة واضحة جدا يدل دلالة واضحة جدا على أن هناك فرقا بين أن يحكم حكم عام وبين أن يحكم على فرد بعينه وعلى شخص بعينه. ولهنا يقول المؤلف رحمه الله وفرق بين التكفير العام وتكفير شخص معين. قال فالتكفير العام كالوعيد العام. التكفير العام كالوعيد العام. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا ما أسفل, ما أسفل من ما من الكعبين من الإزار ففي النار يعني الشخص الذي يسبل ثوبا يطيله ويتجاوز ماذا الكعبين هذا حكمه العام أنه ماذا في النار طيب هذا حكم عام ولكن لو رأينا شخصا بعينه مسبلا سروله تجاوز الكعبين هل نقول له أنت من أهل النار لا يعني الآن هذا حكم على عين على شخص إذن فيقول المؤلف فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه يعني إذا عممنا وأطلقنا نعمم لا إشكال ولكن إذن قال يجب القول بإطلاقه وعمومه كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر إذا العلماء قالوا القرآن مخلوق من قال القرآن مخلوق فهو كافر قال وكقول ابن خزيمة رحمه الله من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئ إذا الأئمة أطلق هذه العبارات الأئمة أطلق هذه العبارات فكفر من قال بخلق القرآن وممن أطلقها الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله ممن أطلق هذه العبارة ومع ذلك كان في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أناس كثيرون يقولون بخلق القرآن ومع ذلك لم يكفرهم الإمام أحمد لم يكفرهم الإمام أحمد لماذا? لأن هؤلاء الذين قالوا بخلق القرآن في زمن الإمام أحمد رحمه الله كانت لديهم شبهات كانت لديهم شبهات جعلتهم يقولون بهذا القول وتلك الشبهات منعت الإمام أحمد رحمه الله أن يحكم على أعيانهم بأنهم كفار إذا لابد يعني أن نفقها يعني هذا الباب إذا يقول المؤلف وفرق بين تكفير العام وتكفير شخص معين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 ثم قال المؤلف وتكثير الشخص المعين فإحنا لما نقول الحكم على الحكم العام ليس كالحكم الخاص هذا لا يعني أن الشخص مهما كفر وفعل فلا نقول له أن تكاثر لا لا هذا لا يعني بل هناك من الأعيان والأشخاص والأفراد من يستحقون أن يحكم عليهم بماذا بالكفر ويكفرون ويحكم عليهم بماذا بالردة عن الإسلام ولكن ذلك يعني له ماذا له غوابط له قواعد ولهذا قال المؤلف وتكفير الشخص المعين وتكفير الشخص المعين لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير شخص معين حتى تتوفر فيه شروط التكفير في عنه موانع إذا شخص المعين لا يجوز لنا أن نحكم عليه بالكفر العين إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع التي تمنع من الحكم عليه بالتكفير ولعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يعني سأنا يعني عن هذه المسألة يعني بشيء من التوسع والتفصيل. ويبقى يعني بهذا القدر وفي هذه الدقائق المتبقية يعني نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل يقول. إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح فالعمل هو الذي يفرق بين المؤمن والكافر طبعاً هذا استنباط سائل يا جماiew قال فالعمل هو الذي يفرق بين المؤمن والكافر طيب الاعتقاد ما يفرقش بين المؤمن والكافر ها الكافر يكفر بالله جل وعلا طيب قال فالعمل هو الذي يفرق بين المؤمن والكافر فهل من الممكن ترك عمل صلاة وهي عماد الدين ولا يعد كفراً وأنا أقول لك وهل يؤمن الممكن أن يكون تارك الزكاة والزكاة ركن من أركان الإسلام لا يعد كفراً وهل يعقل أن يعد تارك الصيام أه؟ ركن وهو ركن من أركان الإسلام لا يعد كفراً وهل يعقل أن يكون تارك الحج والحج ركن من أركان الإسلام لا يعد كفرا وهل يعقل أن يكون تارك الجهاد والجهاد هو ذروة سلام هذا الدين لا يعد كفرا إذا فكفر كل المسلمين طيب أنا اعتذر طبعا على هذا التعبير ولكن بعض الناس يعني قد لا ينفعهم إلا مثل ذلك لأن الكلام العلمي سبق الكلام العلمي سبق وبقي الآن طبعا الكلام العاطفي لأن السائل يعني جاء من باب العاطفة فلابد أن نجيبه يعني من هذا الباب طيب. يقول ما هو الدليل على تفريق الكفر في الآثار التي جاءت في تارك الصلاة إلى كفر عملي وكفر اعتقادي يعني هذا ايضا يعني ما يحتاج أن نعلق عليه نفسح المجال لأسهل أخر طيب يقول السائل في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ترك الصلاة فهو كافر ومن ترك الزكاة فهو كافر ومن ترك الصيام فهو كافر ومن ترك الحج فهو كافر فهل هذا ثابت عنه؟ أقول هذا يروى هذا يروى عن الإمام أحمد أن يعني من ترك ركنا من أركان الإسلام فهو كافر هذا يروى عن الإمام أحمد ولكن الظاهر والله علَم أنه يعني هذا الكلام ليس بمعتمد يعني هذا الكلام ليس ليس بمعتمد حتى عند الحنابل حتى الحنابل يرون بأن ترك باقي الإسلام ما عدا الصلاة لا يعد كفر بل حتى الصلاة يعني الحنابلة أنفسهم يعني مختلفون فيها ولهذا يعني يحضرون الآن إن لم تكن ذكرى بأن ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة وهو من كبار الحنابلة رحمه الله في مسألة تكفير تارك الصلاة رجح بأنه ليس بكافر رجح بأنه ليس بكافر يقول من ترك الصلاة فماذا بقي في قلبي أنا لم أنقب عن قلبي إن استطعت أن تفعل ذلك ففعل وكذلك قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة وتمام الحديث ويؤت الزكاة أه؟ فهل تارك الزكاة كافر؟ يقول ماذا تقول عن قوله فإن تابوا وأقاموا صلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أقول هذه الآية ها التي يعني يستدل بها يعني خاصة يعني بعض العلماء المعاصرين كشيخ ابن عثيمين رحمه الله على تكفير تارك الصلاة نقول من يلزم من هذه الآية أن تكفر أيضا تارك الزكاة لأن الزكاة يعني جاءت مقرنة بالصلاة سبحان الله يا الله تعالى قل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أو وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فمفهوم هذه الآية أن, لم أن من لم يؤتي الزكاة فهو ليس بأخ لنا في الدين وبالتالي فهو كافر هل يقولون به لا يقولون به وهذا يدل على أن استدلالهم بهذه الآية على تكفير الصلاة وحده دون أو تكفير تلك صلاة وحده دون تكفير تلك الزكاة يعني هذا لا يمكن أن يستقيم لهم أبداً يقول أبو بكر قاتل في الزكاة قاتل في الزكاة من ترك فماذا نقول طبعا أبو بكر رضي الله عنه يعني لما قاتل تارك الزكاة هذا لا يعني هذا لا يعني أن من ترك الزكاة فهو كافر لأن العلماء يقولون إذا اجتمعت جماعة إذا اجتمعت جماعة على ترك شعيرة من شعائر الدين فإنهم يقاتلون على فمثلا الأذان. الأذان هل تركه كفر؟ هل ترك الأذان كفر أم لا؟ طب ليس ينزل بكفر؟ لو أن الناس صلت بلا أذان هل يكفرون؟ طبعا لا يكفرون بالإجماع ومع ذلك لو أن أهل قرية مثلا تمالأوا على ترك الأذان فإنهم يقاتلون عليه فإنهم يقاتلون عليه هذا هو معنى يعني قتال أبي بكر رضي الله عنه لتارك الزكاة أو لتارك مانع لقتال مانع الزكاة لأنهم تمالأوا على ترك شعيرة من شعائر الدين يقول ما هي المنهجية في براسة مسائل التكفير؟ ومرتكب الكبيرة وما هي المراجع الأساسية؟ أنا أنصح، أنا أنصح بأن يرجع يعني في هذا الباب إلى يعني كتاب مهم جدا وأنا في مرة يعني أشرت إليه ولكن نسيت اسمه وهو كتاب موقف أهل السنة والجماعة موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي حفظه الله فهو يعني كتاب مفيد جدا في هذا الباب طيب بقيت يعني أسئلة أخرى يعني نحاول إن شاء الله تعالى في المجلس القادم إن شاء الله أن نجيب على أهمها والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك